أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات مشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدفرات امرى يوم توجه الراجبة تدفع الراجبة قلوب زجرة واحدة فإله بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناجاه ربه بالصعاد المقدس القرى إذهب إذهب فرعون إنه قرى فقل خلك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتكشى فأرى نَذَرُوا عَصَاهُ أَمَ أَدْبَرَ, أدبر يَشَاءُ فَحَشَرَ بَنَاذَا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى فَأَطْعَمَ الرَّضَا نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأُولَى إِنَّ ذَلِكَ لَحَبَرَةٌ لِي أَتُنْصُفُ أَشَدُّ مَنْ قَنَى مِنَ أغطش ليلها وأخرج صحرها والأرض بعد ذلك تحاها أخرج منها ومرعها والجبال أرساها متاحا لكم ولألمانكم فإذا جاءت الطاق جحيم هي المأواة وأما من قام بقام ربي ولأن نفتع للهوى فإن الجنة هي المأواة يسألونك عن الساعة أيام أو